سيدنا محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم بلغنا فما دقائق لأني ورجعنا حف عقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفة وافتح علينا مقفلات معضلات معارفة وافتحنا لموجب السعادة الافتية والخاتمة المرضية وصلي على عبدك ورسولك خير البرية والعصابة الهدية المهدية بسم الله الرحمن الرحيم سياسة النفس إن شاء الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. <تصفيق> حدثنا أبو محمد <سؤال> عبد الله ابن أحمد <سؤال> قال أخبرني ابي رحمه الله أحمد بن محمد بن حسين بن سلمان قال أنفذ إلينا أبو محمد قاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أمي بن علي أمير المؤمنين نظروات الله عليه وعلى أهله الأيمة الأكرمين أول ما أنفذ إلينا من, كتابه من كتبه كتابا يقال له سياسة النفس هذا يدل على أهمية هذا الموضوع وعلى انها اول مهتم بها لها وهو اخر ما بنطرقه سياسة ما سياست النفس سياسة النفس اخر ما نطرقه او نذكره، ان احنا نعالج بهم بحسن ولا ما نتذكره من عرقه ولهذا برجع يجي لنا شغل الخارجة من حمران العيون برجع يقتلب الدين مسألة منافسة وانزاع مخباطين مثل على التكاكين واهل الاحزاب والغاغاز ما عاده مسالة دين. تم الغزمين وراضين بذيفين. كل واحد اشتيه قوله. ها? صح لا. للمفروض. ان كل واحد ما يمشي لا قول. لكن جو قوله يجو هديه مقدر الناس الصوار. جو قوله هديه مقدر الناس الصوار. ما جو كل واحد اشتيه الذي هو اي اهوان. هده المصيبة. عندما تكون تريد كل واحد يشتري يريد له بيها واحد لا مشكله اما انه يريد اللي بيها المفروض فالمفروض نظرا المفروض والله من جا كل الناس كذا هذه ها مليت هذه لو يمشي الناس كذا كل واحد ما يؤديه الى نظره وفكرة وجده انا الناس يسكتوا وراه يابا بينهم خلاص قال ما بيجي اختلاف ما بيجي اختلاف سواء في آراء ولا في فقهيات ولا في نحوها إلا في دهو مظنة أني أغلط فيه ومظنة، ذا غلط فيه ومظنة ذا غلط فيه أما الأمور الواضحة لا يوجد يعني، ما بيض... ما, ما, ما بيجي، ما بيجي، في ذا نحكم العقلين فإنها أمور من ديها الأمور فلق جالي يرأي ببني عنهم غلطوا لأنها مظنة الغلط سواء سأمرنا في حاجة التحارك عليهم ولا أحمل عليهم وإنها أمور واضحة في براها ويرأها ما تمهنا في حاجته هذا عبنا على أن الناس كلهم لهم بياش يعملوا وقول أنا احتاج يسيروا في غير الطريقه قال أبي رحمه الله فلما قرأنا الكتاب وكنا لا نرحل إليه ونرحل إلى غيره من أهل البيت عليهم السلام فأسبنا على ما فاتنا منه وقلنا ليس من حق علويين يحسن ان يقول مثل هذا الا ان يكون جواب كتاب إلا أن يكون جواب كتابه نفسه بعد أن عنده في أول رحلتنا إليه سنة ما على حسابه بقدر احسها ده لا هاي ما ما باظ عليها ما احد لديه هذا دارين الدنيا قحصه كذا مش لو كل جي معي انا مكيف ها هذا غيره بالمنجاه في لا صار في هم مال كل ايام بقدر عاد اهل الخير معهم من منتزح من الدول ولا ذا بده <تصفيق> يشتروا يوصلوا الى الخيرات بدنا نجعد الرحمن نقوله بالخلد اجمعين انا ما من هذه قال كان بيصرف مال العيال بس مال بس ازاي زرنا لها فيها كذا اماكن اثار حقت في جرب بدي انا هانخل... ها لا لا جبال وشعاب ما, ما في شك طلعت كان هم واوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي واليه وسلم تسليما بسم الله الرحمن بالله استعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي واليه وسلم تسليما ونسال الله ولي نعمه الابتداء ومسهله سبيل قصد الابتداء ان يمن علينا وعليكم بشكر نعمه في ابتدائه ويحسن يفسدنا الينا وإليكم بعونه على, على سلوك سبيل اولياء كتبه و كم بيسمعه منه ها كتبه ها ها ها ها ها ها من ها ها التي أرجو أن تكون أنفسكم لها وفيها ولما أنتم عليه لله من التمسك بها والقصد إليها من الأنفس التي أذن الله بعمارتها ورمى إليها بأسباب حياتها, حياتها. نعم ندروا بشغالها ودعوا بعد سنة خلاص ايه ايه امران عمين اه فقد عَقَدَ اللَّهُ لَكُمْ لِذَلِكَ لَدَيْنَا عَقْدَ الخله والاخاء وأكد بذلك لكم علينا أخوة الخاصة والأولية. طبعاً قد هاجروا من بلاد اللي يسمعوا العلوم منها. ما من الله ما بيرسل موجودين عنده. ورجع يرسل نسخ من البعيدين فأيدن أنه لم يوصل سبب من الأسباب بين المتواصلين ولم تعبد خلة من الخلل بين, بين المتخالين من الأولين من خلق الله لا ولا من الآخرين بغير ما يرضي الله سبحانه من التقوى ويستحقه جل ذناؤه من الطاعة له والرضا الا كانت نصره حسره وانقطاع وندم غدم واسترجاع معك. اذا ما هي هذه الاسره يدعو أهلها فيها في الويل والعويل ويصيرون بها في الاخره الى خزي طويل ذلك قوله جل ثناؤه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين وقوله تعالى عن القائل غدا تنكشف يعني ما بده ما بده هذه ما هي لله سبحانه وتعالى من دون الدنيا ملعونة دم ملغون ما كان بها الا ما كان لله لو كل شيء ما هو بدا معطي يختلف يعني يجوا ما هو يجوا لو ما بالندامه في قطيع هذا الوقت هو في الغالب اذا ما هي علاقتك والله ما نرهبه بيحتاج يتطور المعصي. وقوله عز حز... وقوله تعالى واش انا القايله قد يا ويلك جاء لا اذا لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد ادركني وكان الشيطان انني خذولا ونحن ادركني وليكم الله انني أن يكون ادركني بيننا ادركني انني ادركني انني ادركني انني ادركني انني ادركني انني ادركني انني ادركني انني ونحن نرجو ليكن الله أن يكون أسرة ما بيننا وما عقده الله فله الحمد عليه خلتنا سبب سببا عقده الله بالإيمان وأسسه منه على رضوان فمن احب بالتعظيم منا لما كانت الأضرار تعظمه ومن خير ما قدمناه فيه ما كانت الاذكياء تقدمه من, كان من كل ما كان لهم على بغيتهم من النجاة دليلا والى ما يلتمي هذا يعني ان يكون أن يكون وزرا جما بيننا عقدها الله سببا عقدها الله بالايمان وان يكون من خير ما قدمناه فيه وإلى ما يلتمسون من فوز حياة الخلد عند الله سبيلا من التذكير من بقاء الآخرة وفناء الدنيا بما ذكر والأمر في عاجل هذه الدنيا من التقوى له بما أمر فافهموا ذلك فهمنا الله وإياكم سبيل الخير ونبعنا ونبعكم فيها بمنافع التذكير فإنه يقول سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والدنيا وإن كان أمرها قصيرا وبقى وأهلها فيها قليلا يسيرا معلموا رحمكم الله أنها وإن كانت كذلك في البلوى فإنها متجر لأرباح فوائد التقوى ومكسب قلم لمن كسبها فيها ومحل مخصب لمن تزود اليها منها ومعبر لمن تبلغ بها عند ظفره بكسبها الى دار مقام ومحل دوام ليس عنها لمن نزلها انتقال ولا منها بعد طولها زوال والدنيا فإنما خلقها الله سبحانه لعبادته وأمر خلقه فيها بطاعته ونعاها إليهم قبل فنائها وأخبرهم جل دنائه بكسر مدتها وبقائها فقلل باحد الحقائق في أعينهم ما يستكبرونه من كثيرها وقصر في كتابه الناطق عندهم ما يستطيلونه من تعميرها فقال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأظيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شدة خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى عد الدنيا قليلا ولا خيرة خير لمن الدقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فيه بروج مشيدة. بروج. أبراج هذا بيحكي الله فيهاش انهم كان هم بيقولوا ليش تكتب علنا القصص. ولكن يقول لك ان تتعامل مع الله على المسلمين بما يقول لك ان الله يقول لك ان ما كتب الله شيء عليكم ان شيء الله يقول واحد ها اوه. ايه. ايه الله الله يقول الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك يقول الله لا لا في لا بعد أخذك بعد أحد خرّي صلاة نقله لبس الناس الناس عادتهم ما وقت يرجع كل الناس هذا طبع في ولا الشغل بالدار والله خايف يجي لكم من الله فادفو. وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم زياده يقول هذه من عندك قل كل, كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب شيء لهم من الله لا رحل الى مكان ولا دعا الى دعوه ولا امر بقتال الا كل بامر الله كلها من عند الله ويجبهم سيئة الاجتماع هو أنها عن سيئة قال الله هو من دلمد بل بيجي أفلادنا والله ما كان بيجيه لأنها حاجة سواء فما هو سيئة يعني سيئة مفراقع بسكع ببلا ما بنظراً بنظراً والفتيل ويش معنا؟ الفتيل دي, دي في وسط النواة نشي ماي ماله قيمة واحد منهم القتميت الجشرة التيار وده عندك فيه وسط النواة من الجلبة دي فوق النواة. لا لا عندك الصعيدي. آه. كلها في النواة حقتها التمرح كلها ما توجد. وقال سبحانه ان منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يلا يلا يلا يلا من يلا يعني يلا يلا يلا يعني يلا يلا منذر يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يعني بجاي كلهمون الدنيا دي يشتوي يحصل الله لجلها ولا يقاتلوا لجلها ولا يشتوي يشتهي يبغوا لجلها يوم عادها يوم عادها يوم عادها ولا لجلها يوم عاد يوم الجاي مشي ولا إن إحنا برا هذا الحين ما عاد شيء الدنيا لا الدنيا ولا لا لا الماضي منها ولا هو عندنا أي سابق من رهب على كم كمّنه الماضي حقنا خليه حق غيرنا <تصفيق> ما هو شيء ها؟ يعني ما بتحسبه ولا حتى يزوى النظر له عبّى حزاء زيادة من نحن ما هو بالذي عندك؟ هنا ها الشيطان مش إلا ها معنا قالوا الماضي لا وجود له إلا في ذهنك ما هو ما عبّهنا كل ما ما هو ما وجود له إلا في ذهنك بس أنا ذي بتخليه بعدين ما تسمع شغل. وقال تبارك وتعالى ويوم نحشرهم كان لم يلبذوا إلا زاعم من النهار يتعارفون بينهم. كلهم ما وقفوا ساعة يتعارفوا وترقوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ما يشتى يتعرفوا في الآخرة؟ قال كأنهم ما وجدوا في الدنيا إلا ساعة اللي يتعرفوا فيها وتربي. بس. قال و... لهم البذل ذاك اليوم إلا ساعة. لا عظم يجد ابن التينين لا عظم لأني لا يجد التينين أول. القاسم؟ أوله يدرون محسوب الدنيا كيف القيمة. القيمة في قيمة؟ قيمة هذا القيمة؟ شهر الدنيا وشوط؟ أول شيء. وقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاصبرك ما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجي لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبدوا إلا ساعة من نهار بلاق فهل يهلقوا إلا القوم الفاسقون رب لا مع يقول كأنهم لم يلبدوا شيء إلا أن عزم عن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 صبر صبر وإرادة أكثر من غيرهم نعم وواجهوا أكثر مما واجهوا غيرهم وادوا أكثر مما ادى غيرهم عزيمة, عزيمة ما أبدأ أثر صبر ما أدري ما أدري. ما أدري, ما أدري. ما أدري. ما أدري. فالدنيا أحق منزل بأن لا تملأ مكاسب غنمه لا يا رجال مستعام بلانتنا مقدمة هذه عشرة وخمس عدد دقائق هذه <تصفيق> حق خمس دقائق أخرناها فالدنيا أحق منزل بأن لا تملأ مكاسب غنمه ولا يغفل في حث ولا جد ولا اجتهاد عن تغنمه ولا يدفع بكيف مكاسبها معهم كيف بها هي البكس بدي باتغنمها منها <تسجد> <تسجد> يا أخي أنت داري وشو مثلهم مثل الناس قالوا <تسجد> لهم معكم مكان يلا هما معكم فيه لا وقت قصير أدي تطب ويجمع لهم من الأمور اللي فيها مكاسب يضويها البيت جوا فيها جواهر وفيها ذهب وفيها امور ولكن بهجوع بهجوع وعاتش بحالة وباكلوا وشرب من كل وما ومان عم لاي عايقو الناس قبلوا يقحطوا وياكلوا ويشربوا ولا ما يقبوهم بتعرههم ودفرهم ما جمعهم شي وناس قالوا يجمعوا لهم ويصبروا على الجوع وعلى البيض وياكلوا ويشربوا من مرة وكيف دايم وناس بقوا ما عملوا حاجه مين شاف افرض افرض افرض اما بالشي يعني ذا خسارة وحدها اذا فرضنا ما به ولا حاجة يا جهنم قلوا انت حارو عشرين مرة من القم ما كيف ينفسك قلوا الواحد كل شيء لا توجع دي طراب هل ما معك ولا حاجة ها قل نبهو قالوا له وقالوا ست, قولو قولو ست واحد كذا لا يضحك عليك ويقول له هو قعد معك ايه. ولا أطيع نفسه. جمع لك هذه الفائدة كبر. ما ما أكلاتي. جهتك تصب. ما أكلاتي ساعة. جهتك تصب للجوء. على عطش لون تجاي وعلى عطش لكن اصبر جعل الله انك كثيرا مضى ما عليك شيء ولكن جاوبها اكل جميل وشهي. لكن في الواقع با بيجو يشتري بذيك ما يساوي ذيك مليارات المرات في الجودة وال. لا نفرق الله ني اش تعريس الدو مش واني يا سيدي بالكوه الغريب العادي ما رضيش يدنا ها با سبد لا يحسدني انا انا انا اقل من لا بكثير بكثير بكثير بكثير و11 من وجوههم جزع الواحد في مروحة بدوره وهو يصايص يخطف له وقال والله ما اخذ في حاجه ما اهلتها يا منها طرفايه دي وصلها ندق بهم ذاك الشغلانه كانوا الكرف انا ما بيستني نفس الان العاجل ها ابي اي صحي حصه الهال بيحتاج زياده لنفسه ذات وامور انه يحسس نفسه هذا العقل بيدركها ولو اكثر من الفكرة فيها والتننينه فيها كما يكثر بيوه لو جالي لا رسخت كما ترسخ آخر إفلوجاني الدنيا أكثر ما بيجلسها في أذهاننا الفكرة فيها أكثر ما بي يربخ أذهاننا الفكرة مستمر مستمر مستمر مستمروا مستمر التفكير حدث فيها واصل حتى إذا ما يتمكن من شيء منها رجعت أنت لا خيال كيف لو جالي كيف لو جالي كيف لو جالي كيف لو جالي اشياء بعض ساعات محالات عندك خلي انها ما يعني ما قد وقعت في العادة نهار عاده انها تقع ايوه يجلس يفكر يفكر ذيها ويقسمها ويوزعها ويشتغل بها النور ما لدهر منها هاجة وش ولا يذم سعى من عمل له واغتنم فيه مدته واجره بل المستعجل للذم فيها من اوطنها على يقين العلم بالنقلة منها وزعامل من الميل فيها مع يقينه بفنائها فاصبح مشغولا بالفراغ مما شغله فارغا من الشغل الذي فرغ له <تصفيق> صاحب مشغولاً فارغاً. هو فاصبح مشغولا بالفراغ مما, شغل... مما شغله مما فارغا من الشغل الذي فرغ له يشتغل بشيء ما شغل ما هو المفروض يشتغل فيه ها ما يعني فراغ ها الله والله قال ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال ورزقكم في السماء وما تعدوا ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها لا ما ضمنه ما بلا ذي ما منها من ولا قيرات إنما تجزون ما كنتم تعملن فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ذي ان قد زبار بس ما انه حد اذا ما انكم تبدوا ما تقدروا تعمل ها احنا لا عمل ها هو مفروض بس, بس, بس, بس انه المفروض ان الانسان يعمل بدون ان يكون له الاولويه زين اذا الانسان بيعمل ولا بيدخل لا في حلال ولا يخليه اللي من الطاعات المهمه ولا ولا ولا, ولا, ولا ما قدرت ما قد اشتغل بالدنيا وش ما هو يعني هو ما بي اللي هي من ما ينبغي أن يتبرغ يتفرغ له غاية ما بين عبّي من هو أفضل منه في ذا المجال غاية ما بين عبّي من هو أفضل منه لا. ها هذي بطل مرة لكن ها هو لكن فيه, فيه من جهه شواعه ومن جهه لا بقى يدخل بساب بسبب هذه الشواعه في محرمات ولا في اذلال وايهانه لنفسه. لا صح. وانه رجال بايصبر. الان بداي حظا وان بداي فتكين ما زبرت. فنحنش. ولا اخطان لا اصاب واصاب. عندك عيسى عليه السلام ما? ما ما ما, ما بلابيت ولا احط اللي ابنه فوق اللي ولا اتفرش. طول حادي. ايه مسالة. ها? كان سليمان. كان اعظم من هذا سليمان بالداول. سليمان ملك. بزخلها الجنة والانس. طيب يقوصوا له ويبنوا له ويزبروا له كل شيء. ومع الشاق الوقت يتفرغ للصوف يقوصوا. هو مرة داورة السلوب ويأكلوا منه. وخرجي اتباه بخوض الكرسي. انا و... عزتش. <تصفيق> انا بذيه يا فلوها عزتش. قال كيف صفة الزهد عندكم؟ قال إن أعطينا شكرنا وإن منعنا صبرنا قال كذلك كلاب المدينة عندنا قال هاجي قلت الله هاجي قال فكيف؟ قال إن أعطينا آخرنا وإن منعنا صبرنا يعني لا عجل يمك بس خلاص زمه والله النجف الرسالي الى هنا لا ها لا لكن اذا هو ذاي